ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ شَهِيقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ بِخَوْفِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم برشيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى يَدْعُو دِغَاؤُ أُمَّ الْقُرَى ومن حَوْلَهَا وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجَنِّ وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجَنِّ إِلَى غَيْبٍ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ أَلَمْ شَرَأَ اللَّهُ نَجَالَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ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 وَاِنْ ابْتَرَثَ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ غَلَبَكُمْ وَمَرَدَّ الله عَلَيْهِ تَرْكَلْتَ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ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 إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرى على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء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 مسمى لقضي بينهم وإن الذين أولثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فاجعوا استقل كما أمر ولا تتبع وقل آمنت بما أنزل الله وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا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 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشرقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين ينارون في الساعة ألا إن الذين ينارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله نطيف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 أم لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم, لم يأذن به الله. ولولا قرية الطفّل قضي بينهم. وإن الضالين لهم عذاب أليم. تَرَضَى الْآلِيمِينَ مُشْفِقِينَ مَا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموزة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور فإن يشأ الله يختم على قلبه وينحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده ويعطو عن السيئات ويعطو ستفعلون ويستجيب الذين عملوا عمل الصالحين ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده نبغوا في الأرض ولكن ينزل ولكن ينزل بقجر ما يشاء عباده خبير بطير وهو الذي ينزل الريس من بعد ما ضلط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه مال ذاك وهو على جمعه إذا عشاء قدير أيديكم ويعطوا عن كثير وما أنتم بمعجبين في الأرض وما لكم من ذول الله ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كم إن الذي حفظ للنار كذا على ظهره إن في ذلك آيات لكل فضل شكور أو يبغون بما كتب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من معرف فما فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا في الذين آمنوا وعلى ربهم يتوسكنون والذين يجتلبون كبائر الإثم والفراحش وإذا ما غضبوهم يعطرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ, سيئة مثلها فمن أَفَجُوهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَن يَتَقَرَّبَ عَن ذُلْمِهِ فَأُولَٰئكَ ما الحق أولئك لهم عذاب الأليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لن ما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظرون ينظرون من طرف خفي وقال الهدينا الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليه يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم الأولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرض له من الله ما لكم من ملجئين فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاو وإنا إذا أبقنا الإنسان رحمة منا رحمة فلح بها وإن تطبهم سيئة بما قدمت أيديهم لَمَّا قَدَّمَتْ سَجِّدِينَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَتَكَبَّرُ فِي الْأَرْضِ يُحِلُّ الْقِسْمَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ هَأَذَا قَوْلُ الَّذِينَ يَشَاءُونَ فَنَوَّى وَيَمُرُّ يَشَاءُ, يشاء الذُّقُورُ أَوْ يُزَوَّجُ مِن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 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه وَنَذِيرُهُم مَّا شَاءَ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصْطَهِرُ الْأُمُورُ